أنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى